فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهي وتكون الجبال كالعهم ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم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 122. إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافرون 124. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ثُمَّ نَبِتَ غَاوَرًا أَذَالِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ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 أي طمع كل أمر منهم أي يدخل جنة نعيم كلا إن خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمعارب إن لقادرون على لا قيرم منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداف سراعا كأنهم إلى نصبي يفضون